دروس في الطريق إلى العمرة انطلق أبو قتادة وكان غير محرم ومن معه وكانوا محرمين وأثناء الطريق توقفوا ونزلوا على رواحلهم للإستراحة وانشغل قائدهم أبو قتادة بخصف عليه وفجأة رأى رفاقه شيئا لا يستطيع نيله إلا هو لذا اكتفوا بتبادل الابتسامات والضحكات كانت الابتسامات تتمنى لو رفع أبو قتادة رأسه ونظر رفع أبو قتادة رأسه فرآهم يبتسمون فتلفت ورأى شيئا يتحرك من بعيد فقال لرفاقه ما هذا قالوا لا ندري فقال هو حمار وحشي فقالوا هو ما رأيت نهض أبو قتادة فأخذ السرج ووضعه على ظهر فرسه التي سماها الجرادة وطلب منهم أن يعينوه فالأمر عاجل فأبوا أن يعينوه لأنهم محرمون وصيد البر محرم عليهم فَمَتَطَافَرَ سَهْوٌ وَنَسِيَ مِنَ الْعَجَلَةِ صَوْتَهُ وَرُمْحَهُ فَطَلَبَ مِنْهُمْ أَيُ نَاوِلُوهُ إِيَّاهَا فَقَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ غَضِبَ أَبُو قَتَادَةَ وَانْحَدَرَ عَنِ الْجَرَادَةِ وَانْحَنَى عَلَى الْأَرْضِ وَأَخَذَ رُمْحَهُ وَصَوْتَهُ ثم امتطى فرسه وانطلق خلف حمار الوحش فهرب فشد عليه حتى عقره وتركه في مكانه ثم عاد إليهم فقال قوموا فاحتملوه قالوا لا نمسه عاد أبو قتادة فقطعه طعه كبيرة وحمله وأحضره لهم ثم شرع في طبخ بعضه أو شواءه ولما نضج دعاهم إلى الأكل فأبى بعضهم وأكل بعضهم فقال لمن لم يأكل أنا استوقف لكم النبي ثم ركبوا وانطلقوا مسرعين وبينما كانوا يتهادون في جوف الليل صادفوا رجلا غفاريا فسألوه عن القائد صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أنه تركه في منطقة تعهن وأنه سيتوقف ليقيل في منطقة اسمها السقيا وصلى أبو قتادة وقابلوا نبيهم صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا قال فكلوا ما بقي من لحمها ثم قال صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة معكم منه شيء فقال نعم فأعطوه صلى الله عليه وسلم فأكل ثم واصلوا المسير حتى وصلوا قرب مكان يقال له عسفان فتوقفوا للاستراحة وهناك وصل الجاسوس فأخبر النبي بخبر غير سار قريش في الطريق قد حشدت جيشاً للحرب مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينوي حربا ولا غزوى كل الذي فعله هو وصحابته هو الشوق لبيت ربهم والتوجه لأداء العمره فما الضير في ذلك؟ نفث صلى الله عليه وسلم كلمات حزينة فقال يا وَيْحَ قُرَيْشٍ لَقَدْ أَكَلَتْهُمُ الْحَرْبِ